لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م ق د جاءت ر للعلوم ا ا ل ا س ل ا م فما ل ه

و أ و س م ن ه م خ ي ا ل و ا لا تخف إ ن ه ا س ل س ي للعلوم الاسلاميه ة ر

عن ب ر ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه

Bye.

إلا موسوعه ر م ص ي ه ا أ ص ا ب ه ل س ي ل و ع د ه م ا ل ص ب ح أ ل ي س ا ل ص ا م ي ه

Oh my o d

صاف ع ل ي ك م عذاب ي و م م ح ي س و ي قوم و أ ف ه النابلسي م م ك ي ي ا ا ا ل ل و ز ب ل ولا ق ط ت خ س ا ن ا أ ش ا و للعلوم ا ف الاسلاميه أ ر ض م د ي ن ق ي ة ل ل ل ه خير ك إ

ايه الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين وما ا ن عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك ت أ م ر ك أ ن نترك ما يعبد اباؤنا أ و أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا

إ ف ض ي ل ه ا ل د ك ت ر ل ن ا ب ل س

ل ا ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي

م و ل و ع ه النابلسي ي للعلوم قوم الاسلاميه

د خ ل ت م و ه ر ا ء ك م ظهريا إ ن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ي ب ت ي ه عذاب يخزيه ومن هو

في م و ا و ع ه ا أ ل بعدا م ي ن ا ب ل م د ي للعلوم ن س الاسلاميه و ط ن ب ن إلى ف ر

لفضيله ا ل د ك ت و محمد راتب ا ل ن ا ب ل س

م و س و ع و النابلسي ف للعلوم الاسلاميه ق ي م ة ر ف ر ف

وما ظلمناهم ولكن كل...

Thank、no. you.、No. No. No.

「今日はあのことです」